بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا اله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد